أشهد أن لا إله إلا الله فحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد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 فقد هدى الى صراط مستقيم في اخوة في اخوة ولا في اخوة اخو بعيد هم؟ هاي هاي الاخوة اللي اعلموا بعيده وفي الحلقة كده عشان ربنا يفتح عليهم وياخدوا ثواب مجلس العلم كل من نتقارب ونعمل حلقة كده تحفن الملائكة ان شاء الله تتنزل علينا السكينة حدثت آيات سورة آل عمران عن موقف اليهود والنصارى من المسلمين وأن هذا الموقف السيء على امتداد التاريخ إنما الهدف منه إضلالنا عن ديننا وبعدنا عن الإسلام وعن العقيدة الصحيحة ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم فالإضلال هو هدفهم إضلالنا عن ديننا وبعدنا عن العقيدة الإسلامية الصحيحة والتشريع الإسلام الحق <تصفيق> فهم يخططون في كل مكان لإزالتنا وإبادتنا وإيذائنا وإيقاع الضرر بنا والقرآن ينادي أهل الكتاب أن يلبسوا الحق بالباطل ولا يكتموا الحق وهم يعلمون ويكشف القرآن عن أعدائنا ولكننا ننسى ولا ننتبه كثيرا إن أعدائنا يتربصون بنا الدوائر وهم يريدون أن يصرفونا عن الإسلام وأن يبعدونا يبعدون كل البعد <تصفيق> عن أن نلتزم بمبادئ ديننا وهم يشككون في الإسلام ويقدحون فيه ويعيبون يعيبون مبادئ الإسلام ويطعنون في رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ويشجعون الكتب التي تطعن في الإسلام كلما وجد كتاب يطعن في الإسلام طبعوا منه الآلاف بل الملايين وساهموا في طبعه لكي يخرج إلى الناس رخيصا يشترونه ويقتنونه كل من يريد أن يظهر على الناس وأن ينتشر اسمه والحديث عنه فإنه يطعن في الإسلام فإذا ما طعن في الإسلام نشروا اسمه وطبعوا كتابه وتحدثوا عن أنه يستحق الجائزة جائزة نوبل أو غيرها من الجوائز ف هم منحوا نجيب محفوظ هذا الكاتب الضال المضل منحوه جائزة نوبل لماذا لأنه كتب كتابا عن الأديان كتب كتابا صور فيه الخالق الرازق المحي المميت إلهنا وإله كل شيء صور صوره على أنه واحد حواليه ناس وأنه بيظلم بيظلم من حوله وتكلم كلاما باطلا وتحدث عن الرسل بما لا يليق بهم وهكذا سخر من الدين وصوره تصويرا مضطلا ولذلك أعطوه الجائزة كذلك كتاب سلمان رجلي الذي يطعن فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمهات المؤمنين فإنهم طبعوا كتابه بأعداد ضخمة ونشروه في أوروبا وأمريكا كل ذلك لأنه طعن في الإسلام وهكذا نظام المبشرين والمستشرقين. هم هذا كان يطعنون في الإسلام ويشجعون من يطعن في الإسلام. والمستشرقون يكتبون كتبا كثيرة يعيبون فيها على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ويعيبون فيها على الصحابة وعلى التاريخ الإسلامي وفرج فوده الذي طعن في الشريعة الإسلامية وانتقم الله منه وأسكنه نار الجحيم بما فعل وبما كتب وطعن في الشريعة الإسلامية وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لماذا انتشرت كتبه ولماذا تطبعها مصر يطبعها النظام المصري ويوزعها بأرخص الأثمان لأنها تطالب بالحكم بالقوانين الوضعية وتبعد الناس عن الشريعة الإسلامية وهو يقول أي نظام يبعدني عن الشريعة الإسلامية فأنا موافق عليه ويبين أن حد الزنا مثلا له خطورة خطورته ان يغلق شارع الهرم ويمنع الزنا والخمر والحلد وخطورته ان يجعل المذيع في التلفزيون والاذاعة قد التحى ويجعل المذيع قد لبست الحجاب وهو لا يريد شيئا من ذلك بيقول ان حد الزنا حيخلي الحاجات دي كلها تظهر <تصفيق> وكتبه مليئة بالطعن على الإسلام في شريعته وفي منهجه وفضلا عن الطعن في الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم أجمعين ذا كتبه بتنتشر وهكذا يصنع المنحرفون عن دين الاسلام يصنع اليهود والنصارى طاح سين علشان كان بيطعن في القرآن وينسبه الى انه من مصدر الشعر الجاهلي ويطعن في حالها <تصفيق> كتابة اللغة العربية وعايز يلحقها بالنظام الغربي لهذا جعلوه عميد الأدب العربي وهو لا يعرف في الأدب العربي ما يؤهله ليكون كذلك لكن ذاع سيطة ونشر اسمه لأنه يطعن في الإسلام <تصفيق> وقال الطائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخرة لعلهم يرجعون تؤمنوا بالاسلام اول النهار وتقفوا اخر النهار تكفروا به لعل المسلمين يرجعون عن دينهم ومجدروي اول النهار واخره يعني المهم يظهروا لهم الايمان ثم بعد فترة بينوا انكم رجعتم عن هذا الدين لما فيه من عيوب ولما فيه من مطاع لعل العوام من المسلمين يرجعون عن دينهم فيقولون الكاتب الشهير او الاديب الفلاني او الفيلسوف او الاستاذ في الجمعة تمسك بالاسلام فترة ثم رجع عنه لما بحث الامر وعرف العيوب الموجودة في الاسلام يؤوم المسلمين يرجعوا عن دينهم هادي الخطة اللي بيسلقوها في هذا الأمر وهم بيزعموا إنهم على دين اليهودية أو النصرانية وبيتركوا دين الإسلام بيطلبوا دينا غير دين الإسلام مع أن الكون كله مسلم والكون كله أسلم وانقاد وأذعن لله أفغير دين الله يبغون؟ وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون لكننا نحن المسلمين نقول ما علمنا الله ان نقوله وعلما الرسول الكريم ان يقوله قل امنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم نحن لا نفرق بين أحد من الرسل ونحن لله مسلمون مذعنون ومنقادون فنحن نؤمن بجميع الرسل وبجميع الكتب التي جاءت من عند الله ونحن لله منقادون مستسلمون مطيعون مسلمون فأي دين أقوى وأحق من أن يتبع من هذا الدين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واليهود ردوا بيردوا على النبي صلى الله عليه وسلم وبيقولوا انت بتقول ان القرآن بيصدق التوراة. وبيصدق ما بين يديه من الكتب. طيب كان في حاجة? محرمة على يعقوب. حاجة في طعام كان محرم على يعقوب. وشراب كان محرم على يعقوب. ازاي انت تحله? كيف تحله? وهو كان محرم على يعقوب. وازاي تقول ان القرآن بيصدق اللي في التوراة. فرد القرآن عليهم بأن الطعام كله كان حلال على إسرائيل على يعقوب لكن يعقوب قد مرض مرضا شديدا فنظر لله إن شفاه الله أن يحرم على نفسه أشهى طعام يحبه وهو لحوم الإبل وأشهى شراب يحبه وهو البان الإبل <تصفيق> فيعقوب هو الذي نظر لله أن يحرم هذا على نفسه من تلقاء نفسه مش ربنا الحرم عليه وهو حرم على نفسه ذلك تطوعا من نفسه آه. والكلام ده قبل أن تنزل التوراة لأن التوراة نزلت على موسى وموسى جاء بعد يعقوب في زمن طويل القرآن بيقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة لأنه مش معقول من بعد أن تنزل التوراة لأن يعقوب قبل التوراة بكثير <تصفيق> فالطعام كان حلا كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل لكن اسرائيل نفسه حرم بعض الاطعمه والاشربه على نفسه مش حرمها يعني قال ان هي حرام نظر لله ان يمتنع عنها بس و... طبعا هذا قبل ان تنزل التوراة ذلك ان يعقوب قبل موسى في زمن فلا بد ان يكون هذا الامتناع من يعقوب قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين ان كنتم صادقين هاتوا التوراة وشوفوا شوفوا ان ده مش ربنا اللي حرمه ده يعقوب اللي حرمه على نفسه وان هذا قبل نزول التوراة هاتوا التوراة شوفوها وقرؤوها ان كنتم صادقين فدائما بني اسرائيل يحدثون ضجة في الحاجات البسيطة يحدثون شبه وقلاقل والطرابات علشان يخلوا الناس تتزعزع عندهم العقيدة فهم عمل ضجة في ان القرآن بيقول مصدقا لما بين يديه من التوراة قالوا لا بذا مش بيصدق التوراة ده ازاي حل للمسلمين البال الابل ولحوم الابل ودي محرمة محرمة علينا على بني اسرائيل <تصفيق> فكيف يحلها للمسلمين فقال لهم أبدا بدا حرمه إسرائيل على نفسه والكلام ده قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين وربنا حرم على بني إسرائيل أطعمه لأنهم عصوا الله ها عصوا الله وخالفوا نبيهم موسى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الذين هادوا هم اليهود حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا الأمعاء أو ما اختلط بعضه فالله حرم عليهم طيبات أحلت لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد عنه وأكلهم أموال الناس بالباطئ بجرائم اقترفوها فالله حرم عليهمها فأحله للمسلمين فالقرآن مصدق للتوراة وليس مكذبا له لكنهم يفترون على الله الكذب فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون هم أثاروا شبهة تانية شبهة القبلة وآل الزاي محمد يتجه البيت المقدس للقبلة بتاعتنا ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم يرجع إلى الكعبة لو كانت القبلة الأولى صح يبقى القبلة الثانية غلط ولو كانت القبلة الاولى غلط والقبلة الثانية صح يبقى ما رأيكم في اللي مات وهو بيتجه للقبلة الاولى معناها انه مات على غير الايمان شايفين الشبه شايفين القلاقل اللي بيحدثوها علشان يزلزل العقيدة ويخل الناس يبعدوا عن الإسلام فالقرآن يرد القلق قل صدق الله اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله فيما شرع صدق الله فيما أوجب على عباده أن يتاجه في أي جهة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها رد عليهم أيها الرسول قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فعمر القبلة لله عز وجل قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين إبراهيم حنيف حنيفا ما الى عن الشرك ما الى عن كل صور الشرك وما كان من المشركين وهم بيزعموا ان ابراهيم يهودي والنصارى بيزعموا ان ابراهيم نصراني وقرآن بيرد عليهم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ثم ذكر القرآن أول بيت للعبادة أسسه إبراهيم عليه السلام أسسه على التوحيد وعلى ذكر الله وطاعته أسسه على أن يوحد يوحد الناس الله عز وجل وأن لا يشركوا به شيئا وعمره ان يطهر هذا البيت من كل رجس ونجس يطهره للطائفين والعاكفين والركع السجود هذا هو اول بيت وضع للناس للعبادة وقد سأل ابو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اول بيت وضع للناس فبين رسول الله ان اول بيت وضع للناس هو البيت الحرام فقال ابو ذر ثم اي قال بيت المقدس قال كم بينهما قال اربعون سنة يبقى اول بيت وضع للناس للعبادة والذكر والتوحيد هو البيت الحرام <تصفيق> ثم بعد ذلك بيت المقدس قال كم بينهما قال أربعون سنة تعني اللي أسس البيت الحرام إبراهيم عليه السلام ثم جاء <تصفيق> يعقوب بعد أربعين سنة وأسس بيت المقدس <تصفيق> إذا بينهما أربعون سنة إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة الذي بمكة مكة اسمها بكة فرضو الذي ببكة مباركا فيه البركة وفيه الخير لأنه أسس على التوحيد وهدى للعالمين مصدر الهداية والخير للناس جميعا في هذا البيت علامة دالة على <تصفيق> ان ابراهيم كان فيه هو اللي اعسسه والعلامة دي هي مقام ابراهيم وليس المعنى مقام ابراهيم اللي دفن فيه <تصفيق> لا مقام ابراهيم اللي فيه الحجر اللي كان ابراهيم بيبني عليه الحجر اللي كان بيطلع ابراهيم عليه والحجر يطلعوا للبناء او ينزلوه حسب الطلب اللي هو زي ايه زي السقالة اللي بيقف عليها البنة بيعملها منخفضة شوية او يطلعها شوية علشان يبني عليها فالحجر الذي كان يصعد ابراهيم عليه ها ينخفض هذا الحجر او يرتفع تبعا لحاجة البناء تبعا لحاجة البناء هذا اسم ايه مقام ابراهيم بص في الازاز تلاقي هذا الحجر فهذا هو اسمه مقام ابراهيم مش مقام ابراهيم الذي مات هناك ودفن فيه لا خطأ هذا مقام إبراهيم بآية بيّنة فيه آيات بيّنات هي مقام إبراهيم وقد أمر الله المسلمين عند الحج والعمرة أن يصلوا عند مقام إبراهيم كما قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى وكان مقام إبراهيم جنب الكعبة فكان اللي بيصلي يشوش على اللي بيطوف واللي بيطوف يشوش على اللي بيصلي فلما وجد سيدنا عمر رضي الله عنه هذا التشويش بين الطائفين والمصلين نقل مقام ابراهيم بعيدا عن الكعبة بعيد شوية كده عن الكعبة عشان يمكن الايه اللي, اللي بيطوفوا من الطواف ويمكن اللي يصلوا عند مقام ابراهيمة من الصلاة واللي راح للمسجد الحرام يعرف ان مقام ابراهيم بعيد عن الكعبة شوية كما رأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ومن دخله كان آمنا من دخل البيت الحرام كان آمنا واستمر هذا الأمن من أيام سيدنا إبراهيم ولما جاءت الجاهلية الكافرة حافظوا على أمن البيت الحرام فكان الرجل يقتل ثم يدخل البيت الحرام. فاذا جاء ابن المقتول ووجد القاتل فانه لا يزعجه ولا يروعه. ولا يعتدي عليه لغيت ما يبقى يخرج من البيت الحرام. <تصفيق> ومن دخله كان امنا. <تصفيق> <تصفيق> لا دوء اخرج يجيبها منين دي لا لا لا لا لا فيش حاجز مع اخره انه نحوح ومن دخله كان امنا طالما هو في البيت الحرام فهو امن ثم يذكر الله سبحانه امر الحج وان الناس ينبغي أن يحجوا لهذا البيت للبيت الحرام وأن إبراهيم أذن في الناس بالحج فعلى الناس أن يحجوا وأن لا يتأخروا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والذي لا يحج الذي لا يحج وهو قادر على الحج ولم يمنعه سلطان جائر ولم يمنعه خوف الطريق مات فإن الله غني عن العالم من كفر بعدم حجه مع أنه مستطيع وقادر فإن الله غني عنه عن أمثاله بل غني عن العالمين جميعا هذا كله رد على اليهود في ادعائهم موضوع القبلة وعن القبلة الاولى الى بيت المقدس ثم القبلة الثانية الى الكعبة عملوا ضجة اليهود عملوا ضجة كبيرة وازاي يتبعوا قبلتنا <تصفيق> ويفارقوا ديننا ده اياما كان متجه للايه لبيت المقدس اياما اتجه الكعبة قالوا طيب زكاة الكعبة ما هي القبلة الصحيحة ايه رأيك ما في اللي ماتوا وهم متجهين للقبلة الاولى <تصفيق> يبقى ماتوا على غير القبلة ويبقى دولة ايمانهم غير صحيح ورد الله عليه وقال وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لراوف رحيم ثم يعود الى اهل الكتاب يؤنبهم ويوبخهم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 شايف النداء وبعدين الاستفهام الاستفهام التوبيخي والاستفهام التعنيف والتوبيخ والتقريع يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله دانتم احق الناس بان كنتم تؤمنوا بالله وبآياته لم تكفرون بآيات الله آيات الله الايه المنزلة المنزلة عليهم كفروا بها ولا المنزل على النبي محمد طبعا لا يؤمنون بها او لما تكفرون بآيات الله الكونية فآياته كثيرة سبحانه في هذا الكون لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون الله مطلع وحاضر لا تخفى عليه خافية شهيد على ما تعملون ثم يأتي النداء الآخر يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تجعل عن لآمن والذي وحد الله والذي أطاعه تصدوه عن سبيل الله تصدوه عن سبيل الله وسبيل الله سبيل الله هو منهجه وسبيل الله هو طريقه وسبيل الله هو شريعته وسبيل الله هو ما جاء من عنده <تصفيق> من كتاب وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم من سنة هذا سبيل الله هم باب يصدوا عن سبيل الله من آمن يقول اللي آمن ويصدوه عن سبيل الله ويبعدوه يبعدوه عن الاسلام بأي طريقة من الطرق يبعدوه عن الاسلام ها زي ما بيبعدوا شبابنا عن الاسلام باغراءهم بالجنس والنساء والفساد او باغراءهم بالمال ويدفعلهم يشوفوا الناس الفقراء ويدفعلهم فلوس ويغرقوهم بالمال علشان يئيه يكفروا بالله لما تصدون عن سبيل الله من آمن وطبعا التخطيط اليهودي إنهم ومثله النصراني إنهم يصد المؤمنين عن سبيل الله يغرقوهم بالجنس وبالمال ويفسد الشباب والفتيات ويا ما فتيات استطاعوا استطاع اليهود والنصارى ان هم يهتكوا اعراضهم <تصفيق> بعد ما اغروهم بالمال اغروهم بالجنس وياخدوا البنت يقولوا لها تعالي عشان تاختي درس في الكيمياء ولا الطبيعة والمدرسة مش عايزة فلوس ومهمهاش وياخدوها لشقة ما يزعمون انها شقة المدرسة ويهجم عليها من يهتك عرضها ها وخدوا فتيات كثيرة في محافظة المنيا شبكة من المنحرفين خدوا ما يقرب اللي كشفوه الجماعة الإسلامية حوالي خمسة وخمسين فتاة هتكوا عرضها ثم أوقعوهن بعد ذلك في حبائل المخدرات و الجنس والدعارة ونحو ذلك <تصفيق> فعملية الصد عن سبيل الله مستمرة ولما يجي المسلمين يردوا مثلا في مصر يقولوا انهم متعصبين وانهم بيسيئوا للاقليات <تصفيق> قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن؟ انتم تصد عن سبيل الله وعن طريقه بتطلبوا ايه وماذا تريدون تبغونها عوجة تريدونها انحرافا وعجاجا تريدون للشباب المسلم والفتيات المسلمات تريدون له الاعوجاج والانحراف تبغونها عوجة تقصدون الى العوج وإلى الانحراف والبعد عن دين الله هذا اللي بيقصدوه لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء <تصفيق> ثم يأتي التهديد قالوا أن الله مطلع على كل هذه الأفعال فالله شهيد على ما تعملون وما الله بغافل عما تعملون الله ليس بغافل سبحانه والله شهيد وحاضر ومطنع على ما يعمله هؤلاء آدي التخطيط لهذا الانحراف والعوجاج عن دين الله ثم ينادي القرآن يترك بعض أهل الكتاب وينادي القرآن الذين آمنوا ليحذرهم من اتباع اهل الكتاب بيحذرهم لهم ماذا تكون النتيجة لو انهم اتبعوا اليهود او اتبعوا النصارى النتيجة ستكون الكفر كفر المسلمين بعد ايمانهم يكفرون بعد ايمانهم وما افضع هذه الجريمة أن يقال للمؤمن حذار أن تكفر بعد إيمانك إنها الجريمة النكراء أن يكفر انسان بعد إيمانه ولماذا يكفر لانه يتبع اليهود والنصارى يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فلما تطيعوا فريق من اليهود والنصارى يردوكم بهذا الاتباع وهذه الطاعة يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم يسأل كيف تكفرون؟ كيف تطيعون اليهود والنصارى؟ وعندكم المصدران الأساسيان كتاب الله وسنة رسوله كتاب الله يتلى عليكم وفيكم رسوله يعلمكم ويوجهكم ويرشدكم فإذا ما مات رسولكم ترك لكم سنة تهتدون بها وتقتدون بأقواله وأعماله صلى الله عليه وسلم فيها فتكون السنة قائمة مقام رسول الله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول؟ كيف بعد وجود هذين المصدرين تكفرون بالله وتطيعون اليهود والنصارى كيف يكون ذلك وكيف تكفرون يكفر الزاي يطيع اليهود والنصارى فيكفره وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله والله قد أرسل لكم هذا المنهج لتسيروا عليه ومن سار عليه فقد اهتدى إلى الحق وصار على الصراط المستقيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم إن اليهود والنصارى يكيدون لنا ونحن نشعر بهذه المكايد وهذه المؤامرات وذلك المكر الحانق نشعر بهم وهم يطلقون أبواق إعلامهم علينا تنطلق وسائل الإعلام والحملات المسعورة التي نسمعها ونراها تنطلق هذه الأبواق لتصور المسلمين بصورة الإرهابيين وتختلق لهم القضايا وتنسج لهم المكائد والحيل والمؤامرات ولا أدل عما نشاهده اليوم وبالأمس وما نشاهده غدا من سوق الأخبار في تشنيعها وفي شناعتها ليجعل مثلا الشعب الأمريكي وغيره من الشعوب ينفر من الإسلام ويكره المسلمين فهذه من الأمور الدالة على صدق ما جاءنا من عند الله عز وجل وأن اليهود والنصارى يصدون عن سبيل الله من آمن ويقصدون إلى العوج والحراف وأن الذي يطيع اليهود والنصارى يردوهم يردوهم بعد إيمانهم كافرين يرد من أطاعهم إلى, إلى الكفر بعد الإيمان كل ذلك نبه عليه الإسلام نبه عليه القرآن منذ أربعة عشر قرن ونحن لا نقرأ وإذا قرأنا لا نفهم <تصفيق> وننسى أو نتناسى ما جاء لنا في كتاب الله عز وجل هذه الحملة المصعورة التي نشاهدها والربط بين بعض القضايا وتصوير المسلمين انهم على هذا الوضع <تصفيق> كل ذلك انما هو لالقاء الرعب في قلوب الناس من المسلمين وتخويفهم من الاسلام وتصويرهم أن الإسلام هو الذي يوجد الإرهاب في العالم كله طبعا بيبرز أهل الكذب والضلال وأهل النفاق فضلا عن الكفر بيبرز ويكلموا كلام باطل ويتعاونوا على الإثم والعدوان ونحن نحتسب بالله عليهم فليس لنا معين ولا حسيب ولا وكيل الا الله عز وجل. ولا نملك الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فهم لما يقولوا ان الناس قد جمعوا لكم. وان الدولة كلها ضدكم. وان اليهود والنصارى ورب وامريكا. وكلهم عليكم. احنا نقول كما قال صحابة رسول الله لما أللهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فحسبنا الله هو حسبنا وهو كافينا وهو معنا وهو معيننا وهو ناصرنا ثم هو وكيلنا سبحانه سبحانه نعم الوكيل وإن شاء الله لا ترهبنا هذه الحملات المسعورة فسواء أبقونا منطلقين عاوز كما يقولون قبضوا علينا أو اعتقلونا فإننا نتحمل ما يحدث لنا في سبيل الله عز وجل لا في سبيل هذا في الدنيوي ولا منافع ومصالح مادية نتحمل. فلا نخاف ولا ننزعج من انهم يقولون القبض او الاعتقال او نحو ذلك. لا ننزعج لمثل هذه الطرهات. ولا لهذه التهديدات ابدا. انما سنبقى متبسكين بديننا. ونسأل الله ان يثبتنا على هذا الدين. ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فلابد أن نحن نواجه الشدائد ونحن مطمئنون واثقون بوعد الله وبنصره وبغلبته بغلبتنا على اعدائنا اذ يمدنا بمدد من عنده فلا نبالي بهذه التهديدات وان الادارة الامريكية اجتمعوا ليقرروا هذا او ذاك وان في فريقين فريقا لا دابد يعتقل ويوقف ويزجن وفريق يقول لا لا يزجن ولا يعتقل لاسباب عندهم هذا كله لا يهمنا ولا يفت في عضدنا ابدا. اننا نعرف طريقنا ونعرف اننا ندعو الى الله وندعو الى ان نجاهد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله. <تصفيق> تهديد لا يرعبنا واي تخويف لا يفت في عضدنا <تصفيق> يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. احنا بندعو الى الله وبنجمع الناس على طريق الدعوة. وبندعو للجهاد في سبيل الله. لكن لما يسأل حد ويقول الجهاد فين بنقوله وبنفهمه ان الجهاد له وميادينه في ميدان في فلسطين في ميدان في البصنة في ميدان في السودان الصومال دي ميادين مكشوفة واضحة قطبالك فيقولك طيب ما فيش جهاد في هنا له ان احنا طبعا لا يصح أن نفتح على أنفسنا ميادين مغلقة وأن نحن في هذه الأماكن فيها الملايين من المسلمين فلا بد أن تبقى آمنة وما لا يصح أن نحن ندعو فيها إلى زعزعة الأمن أو زلزلته لأن المسلمين عاشوا واستقروا وطعموا واكتسوا في هذه البلاد كلهم من فضل الله فنحن طريقنا او دعوتنا الى الله دعوة واضحة طريق الاسلام واضح في هذا الامر علشان يلصق بنا التهم ويقولوا سجلولو وما سجلولوش ومش عارف ايه والتسجيلات ما بتنطش، ها ما, ما بنخافش من الكلام ده لان احنا دعوتنا الى الله دعوة واضحة كما قال الله لرسوله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن تبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين ولسه واحد في مسجد محمد في الأسبوع الماضي سائل السؤال ذا ايه كيف نجاهد هنا قلت له نجاهد يعني المطلوب هنا الدعوة إلى الله بندعو الأمريكان الكفار إلى الله عز وجل وبيبين لهم طريق الاسلام الصحيح <تصفيق> وما جاء من عند الله ويكون هذا بالكلام كما يكون بالايه بالعمل والقدوة فلا بد ان نكون صادقين اوفياء امناء <تصفيق> نؤدي اعمالنا كاملة لان هم ما بيفرقوش بين الاسلام والايه والمسلمين فإذا صدق المسلمون قالوا آه أشوف الإسلام وإذا كان المسلمون مؤتمنين قالوا هذا هو الإسلام وإذا كان المسلمون عوфиاء قالوا آه إن هذا تعلموه من الإسلام فلا بد من القدوة الصالحة ويكون عملنا وأخلاقنا وفق الإسلام وما جاء به القرآن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وبعد الدعوة إلى الله بالعمل وال... والقول بقول إن إحنا أيضا لابد نكون أقوياء أقوياء في أنفسنا وفي عقيدتنا وأقوياء في أموالنا لابد المال نقول إيه أقوياء فيه ونقيم المزارع والمصانع والمتاجر ها؟ والمسلمين ما يكونوش ايه يتكلوا على ان هم ياخدوا ما يأخذه الفقراء والفير وغيره لا مسلمين يكونوا اقوياء في اقتصادهم ها؟ ويكونوا اقوياء في عقيدتهم اقوياء في ايمانهم اقوياء في جمع المال مما احل الله عز وجل فالطريق واضح عشان ينسبوا بقى اشياء يجيبوها من عند انفسهم ولا يزرعوا يقول لك زرعوا واحد ها؟ زرعوا في الارض ولا زرعوا فيه ها. قول لك زرعوه وجابوا واحد في وسط الناس ها. هذا الزرع الشيطاني إنما هم يحصدون ثماره فإخوة الإسلام نحن بحاجة إلى أن نصبر ونثبت ونعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى الله تعالى يقول فإن مع العسر يسرى مع العسر يسرة. ها? فقرر العسر بقل التعريفية. وجعل اليسر نكرة. والكلمة لما تتكرر بقل اللي هي المعرفة تكون هي هي. لكن لما يكون بالنكرة ها? تكون النكرة الاولى غير النكرة التانية. يعني لما اقول مثلا قابلت الرجل. وبعدين. وصليت مع الرجل الرجل الثاني هو ايه هو الرجل الاول ما دام الرجل معرف يبقى الرجل <تصفيق> يبقى الرجل في الاثنين هو هو قابلت الرجل وصليت مع الرجل يبقى اللي قابلته هو اللي صليت ايه معاه لكن اما اقول قابلت رجلا وصليت مع رجل ما يبقى جه الأولين هو الايه؟ هو الثاني يبقى نكرة بتبرط كده الله سبحانه وتعالىふ العسر قال فان مع العسر يوسرا ان مع العسر يبقى العسر الاولان هو الثاني لكن في اليسر خلنا بصيغة النكرة فيبقى اليسر الاولان غير اليسر الايه؟ الثاني ولذلك لا يغلب عسر اليسرين مذنى يسرين وعسر واحد لا يمكن للعسر ان هو يغلب ايه يسرين وعلى ذلك نحن املنا في الله عظيم نحن ان الله مفرج كربنا وان الله جاعل لنا فرجا ومخرجا وجاعل بعد هذا العسر يسر لكن علينا ان نتحمل وعلينا ان نصبر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابا آمين. اللهم توفنا مسلمين آمين. وأحينا مسلمين آمين. وأنحقنا بالصالحين آمين. غير خزايا ولا مفتونين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم